في <تصفيق> اما يقبضونيش اما يجدوني جوعس عين عليا البوليس ناري ناري والجدار بينا اما يقبضونيش اما يجدوني ولي ولي وجدر ميلا بصبشت طريق قنوية في <تصفيق> فصطلي مجنونيش مجنونيش عاد في حيال موليص <مشده> يلينا من <صحب> جدر <الرجال> ميلا machi tchdnich 3assin 3lih el bounes wli wli w jaddarmiya tssir i 3lih el bounes nari nari w jandarmi موجودน� Fresan ما قبضنيش عن الصiven علي البوليس ولي ولي في جهة دارame تارسك اشط طريق الدرماية البوليس علي داري lokشاطة أرمي يا صيبش ان يكمش اللي نمشي ولا المزود قليل ولا قليل هى ما يوصنش عاجزين علي البوليس nari nari w jandarmi nari nari nari w jandarmi nari nari nari w jandarmi nari nari nari w jandarmi nari Allah ma mzab el khmlishi ahsan min jarrf el alam wa al khadar جدني شعال سن عليا البوليس مرات جا Is la